فوقفنا البارحة عند كلام الشيخ الإسلام بن تيمي رحمه الله عز وجل في طريقة من أهلي؟ طريقة من يا أخواني؟ طريقة أهل البدع في طريقة أهل البدع لما قال الشيخ الإسلام إن السلب كان اعتصامهم بالقرآن والإيمان فلما حدث في الأمة ما حدث من التفرق والاختلاف صار أهل التفرق والاختلاف شيعا صار هؤلاء عمدتهم في الباطن ليس القرآن, والسنة القرآن والإيمان ولكن على أصول لابتدعها شيوخهم عليها يعتمدون وقد تكلمنا على هذا كله عليها يعتمدون في التوحيد والصفات والقدر والإيمان بالرسول وغير ذلك ثم ما, ظنوا ثم ما ظنوا أنه يوافقها ثم ما ظنوا أنه يوافقها يوافق ماذا؟ يوافق أصولهم ثم ما ظنوا أنه يوافقها من القرآن احتجوا به أي أنهم احتجوا بالقرآن للقرآن أو احتجوا لأن القرآن في هذه المسألة قد وافق أصولهم ماذا؟ لم يحتجوا للقرآن لأن القرآن الحج فيه لا وإنما احتجوا للقرآن لأنهم ظنوا أن في هذه أن القرآن قد ماذا؟ قد وافق أصولهم وما خالفها؟ تأولوا وما خالف ماذا أصولهم المبتدع المبتدعة تأولوا فلهذا تجدهم إذا احتجوا بالقرآن والحديث لم يعتنوا بتحرير دلالاتهما ولم يستقصوا ما في القرآن من ذلك المعنى إذا كان اعتمادهم يقول الشيخ الإسلام إذا كان اعتمادهم في نفس الأمر على غير ذلك. هل كان اعتمادهم على القرآن أو أنهم لأنهم ظنوا أن القرآن وافق أصولهم فكان اعتمادهم على الأصول التي ابتدعوها أو على القرآن على الأصول التي ابتدعوها ولكن ظنوا أن هذه الأياء توافق أصولهم فقالوا بهذه الآية ليس للقرآن ولكن لأنهم اعتقدوا ثم اشتذلوا وأهل البدع يعتقدون ثم يستدلون وأما أهل السنة ماذا؟ يستدلون ثم يعتقدون فعقيدة أهل السنة مأخوذة من ماذا؟ من الأدلة وأما أهل البدع فإنهم أولا يعتقدون ثم بعد ذلك ينظرون في الأدلة التي توافق ماذا؟ في ظنهم الباطل زوافق اعتقادهم فيأخذون بعقيد بالعقيدة فيأخذون بهذه الأدلة فهذا البدع عندهم القاعدة ماذا؟ أنهم يعتقدون ثم قالوا المولد النبوي ماذا؟ جائز اعتقدوه عقيدة ثم أخذوا يبحثون في الأدلة التي تجيز ماذا؟ المولد النبوي أهل السنة قالوا لم يرد في النصوص الشرعية الاحتفال بالمورد النبوي فنحن لا نقوله ماذا فنحن لا نقول به لأننا لم نجد ذلك في دليل فنعتقده وهذا هو فضل السلف على أهل البدع فإن السلف يستذلون ثم ماذا وأخوانه يعتقدون وأهل البدع يعتقدون ويجزمون بعقيدتهم ثم بعد ذلك يحشدون الأدل على ماذا؟ على عقيدتهم. قال شيخ الإسلام: ولم يستقصوا ما في القرآن من ذلك المعنى إذ كان اعتماده في نفس الأمر على غير ذلك والآيات التي تخالفهم ماذا يفعلون فيها؟ يشرعون في تأويلها. كما قال صاحب الجوهرة في جوهرة التوحيد ماذا قال وكل نص اوهم التشبيه اوله او فوض ورم تنزيها وكل نص اوهم ماذا هذه الجوهرة عند الاشاعرة وكل نص اوهم التشبيه اوله او فوض ورم تنزيها إذا جاءت النصوص على خلاف عقيدتهم ماذا يفعلون أوله أو فوض ورم تنزيها كما قال صاحب الجوهر التوحيد الأشعري وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها يقول شيخ الإسلام هنا إذ كان اعتمادهم في نفس الأمر على غير ذلك والآيات وكل نص أوهم التشبيه والآيات التي تخالفهم يشرعون في تأويلها شروع من قصد ردها كيف أمكن وليس مقصودهم أن يفهم مراد الرسول بل أن يدفع, أن يدفع وليس مقصوده أن يفهم مراد الرسول بل أن يدفع منازعه عن الاحتجاج بها ليس مقصوده بفهم هذه الآيات أن يفهم مراد الرسول لا إنما مقصوده لما ينظر في الآيات الذي أثبتها أثبت بها أهل السنة العقيدة مقصوده ماذا في النظر إلى هذه الآيات مقصوده كما قال شيخ الإسلام بل أن يدفع منازع منازعة أن يدفع منازعة عن الاحتجاج بها أي أنه يقرأ في آيات أهل السنة ليس ليفهم آيات أهل السنة على مراد الرسول لا لكن من أجل لو أن أهل السنة احتجوا عليه بهذه الآيات كيف الرد عليهم فشيخ الإسلام هنا حكى طريقة من؟ أهل البتاح وأما أهل السنة كما سبق معنا أنهم يأخذون أقوالهم من ماذا من المنقول وأقوالهم موافقة للمنقول وماذا والمعقول وأقوالهم لا تأتلف ولا تختلف وهذه العقيدة هي عقيدة أهل السنة التي معنا إلا في أشياء قليلة قد ذكرها في باب الأجسام وباب الأعراق سوف نذكرها بإذن الله ونعلق عليها قال إن مذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة الإقرار بالله وملائكته وهذا كله قد قد أخذناه هذا كله قد قد أخذناه ولكن هذه التسميات أهل السنة أهل الحديث الفرقة الناجية الطائفة المنصورة السلفيون كلها تسميات ليش لطائفة واحدة ألا وهم ماذا؟ هم أهل الحديث هم أهل السنة ومن هم أهل السنة؟ الذين ليس لهم اسم إلا السنة من هم أهل السنة؟ قال أهل العلم من لا اسم لهم سوى السنة ليس لهم اسم ينتسبون إليه سوى هم ينتسبون إلى السلف اتباعاً لمن؟ السبب انتسبون إلى الحديث اتباعا لماذا الحديث انتسبون إلى الطائفة المنصرة في القناة اتباعا كذلك للحديث في قولها في قول سلم كلها كلها ماذا في النار إلا واحدة هذه الواحدة ناجية ولا غير ناجية لذلك سميت بالفرقة ماذا الناجية لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين منصورين سميت ماذا بالطائفة فكل هذه الأسماء لها أدلة كل هذه الأسماء لها ماذا؟ أجيبوا يا إخوان لها أدلة أبو بكر بن العياش سئله من السني؟ قال السني هو الذي إذا ذكرت عنده الأهواء لم يغضب لشيء منها وهذا ضابط مهم في السني قيل لأبي بكر بن عياش من السني قال السني إذا ذكرت عنده الأهواء لم يغضب لشيء منها تكون في مجلس من مجالس العلم وتتكلم في الإخوان المفالس فيأتي أحدهم في المجلس وينتفض ويغضب هذا سلفي لا لأنه غضب لشيء مماذا؟ لماذا تتكلم في الإخوان المفاليس سلفي هذا ليس بسلفي ذلك قال أبو بكر بن عياش قيل يا أبا بكر من السني كيف نعرف السني قال ذكرت الأهواء ذكر الإخوان ذكر التبليغ ذكر الصوفية ذكر الخوارج ذكر داعش ذكر الروافض ذكر الشيعة ذكر الأشاعرة الماتوردية لم يغضب لشيء منها لماذا؟ لأنه ليس منتسبا لها واضح؟ أما من كان عنده ميل وعنده محبة وعنده ولا لهذه الأهواء إذا ذكرت عنده هذا الأهواء ماذا يفعل؟ ينكر انكسر يتمع الوجهه واضح يا إخواني فقال أبو بكر بن عياش لما سئل من السني قال الذي إذا ذكرت عنده الأهواء لم يغضب لشيء منها لما؟ لأنه مخالف لها ومنكر أصلا عليهم فلماذا يغضب أصلا بل يفرح إذا ذكر رد على أهل الأهواء والبتاح أهل الأهواء ذكرنا أن هذه هي أسماء أهل السنة وليس لهم اسم إلا السنة أو الأثر أو الحديث وكل ذلك ما مأخوذ من نصوص السنة أما أهل الأهواء والبتع فهم في نسبتهم على أربعة طمور الأمر الأول إما أن ينتسبون إلى منشئ البدعة أو المظهر لها والقائل بها كالجهمية نسبة إلى من إلى الجهم بن صفوان وكل اشاعره نسبه الى من الى ابي الحسن الاشاعري وكل ما توريديه نسبه الى من الى ابي منصور الماتريدي وكل كلابيه نسبه الى ابن قلاب وكل كراميه نسبه الى ابنه النسبه الى ابن كرام او ابن كرام على ضبطين فالبدع والمقالات تنسب بأحد إلى أحد أربعة أمور المرة الأولى الأمر الأول أن ينسب إلى ماذا؟ إلى قائلها أو منشئها أو الذي نشرها الأمر الثاني أن تنتسب إلى الفعل كالخوارج والروافض الأمر الثالث أن تنتسب إلى المقالة كالقدرية والمرجئة فإنهم ينسبون إلى المقالة أنهم قالوا ما قالوا في القدر وينسبون المرجئ إلى الإرجاء لأنهم ما قالوا ما قالوا قالوا ما قالوا قوته في ماذا؟ في الإرجاء النسبة الرابعة أن ينسبوا إلى بلد كماذا؟ حرورية فلا تخرج فلا تخرج نسبة أهل البدع عن هذه الأربعة أمور وهذه المقالات كما قال أهل العلم مقالات أهل البدع تنسب إلى أربعة أمور. إما أن تنسب إلى ماذا؟ إلى منش إلى منشى البدعة. كم؟ الجمия. أو تنسب إلى الفعل كالخوارج والرواضط. أو تنسب إلى إلى المقالة كالقدارية و... والمرجية. أو تنسب إلى إلى البلد كالحورية. وأهل الحديث وأهل السنة بريئون من هذه النسب كلها وإنما نسبتهم إلى الحديث والسنة والسلف والأثر وغلط من قال إن أهل السنة ينقسمون ثلاثة أقسام فإن هذا من أفضل الباطل فإن بعض الناس قال إن أهل السنة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام الأثرية والأشعرية وماذا والما تريدية وهذا باطل فإن الأشعرية والما تريدية ليس من أهل السنة فإنما أهل السنة هم أهل الأثر فقط وهذا باطل كما قال الناظم فليس هذا النص جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر فليس هذا النص جزما يعتبر في فرقة إلا على أهلي الأثر كما جاء في الحديث هي ما كان عليه اليوم أنا وأصحابي فليس هذا النص جزما يعتبر إلا في إيش إلا في فرقة يعتبر في فرقة إلا على أهلي إلا على أهل الأثر